الحمد لله رب والسلام بعده على الأنبياء بعد على السابعين لله بحسن يوم الدين أما بعد باب الإجماع قال الإجماع لغة هو العزم والاتفاق عزيزي هو العزم والإيه والاتفاق كما يقول الرجل إيه أجمع أهل العلم أي إيه أي اتفق أهل العزم أهل العلم وكما قال تعالى فأجمعوا أمركم أي ينزموا أمركم وأما معناه في الاصطلاح اتفاق مجدهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرائق كيف احنا بنقول اتفاق مجدهدي هذه الأمة بعد عصر النبي على حكم شرائق لو احنا نظرنا إلى هذا التعريف نجد أن فيه خمسة قيود الأول اتفاق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 من خارج هذه الأمة أو بمخالفتها اتفاق مجتهدي هذه الامه بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم لا عبره بالاتفاق ولا اختلاف ليه لوجود النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي يبقى هنا الاتفاق ينصب على الاحكام الشرعيه دون الاحكام العقلية أو غير ذلك او الاحكام العاديه فاحنا بنتكلم على مثال الايه الدينيه إذا كان قيدا خمسة قيود أن يكون الكل قد اتفق حتى نقول هناك إجماع أن المتطفق هؤلاء هم المجتهدون أن يكون الكتاب من هذه الأمة أما من خارجها فلا عبرة بهم بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم إيه ديني طيب إذا احنا قلنا إيه بمعنى الإجماع يبقى ممكن نقول إذا اختلف عالمات ركزوا بقى اذا اختلف عالمان في الاجماع منهم من هو ناقل للاجماع بيقول ايه المساله فيها اجماع وواحد ثاني بيقول لا المساله فيها قول المثبت على قول الايه الناس الذي يقول لا ليس هناك خلاف يؤخر قوله ويقدم قول المثبت لوجود الخلاف الذي يقول ايه هناك خلاف ودي جدا يبقى نيجي بقى للمثاله زي المثالة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 والمخالف فُلَانٌ وَفُلَانٌ يبقى سمى المخالف أم لا؟ سماه إما نقلا سمى قائله وإما نقلا بخلاف مطلقا ولم يسمى قائله قال فيه خلاف ومعلش من المخالف قال كلام ذا المين؟ الشيخ الإسلام قال فليس لقائل أن يقول نقل نقل لخلاف لم يثبت لم يثبت أحد يقول لله ده هو نقل خلاف وهذا الخلاف لا يثبت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 ده احنا ماشيين في الطرق على الحاجات دي الكتاب والسنه والاجماع وخيط <تصفيق> احنا بنقول ايه ممكن واحد يجي يقول للي بيقول ان في خلاف في المساله بيقول لا انت ممكن تكون اخطات ممكن يكون في ضعف في الاسناد انت نقلت بالخلاف او ان الكلام انت بتقول ان فلان ده قاله وده هذا الكلام يعد مخالفا لمن نقل الاجماع لا انت فهمتش المقصود من كلامه ايه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 حتى وإن كان خلاص معنا في المسألة إلى أنه ينبغي إلى أنه ينبغي أن لا نعامل المخالف بهذه المعاملة القاسية لكننا نقول في الأحكام الثقية كما قال الإمام الشافعي كلامي أو حكمي أو قولي صواب يحتمل خطأ وقول غيري خطأ يحتمل الإيه الصراط ده الذي ينبغي أن يكون الضابط في معاملة الإيه المخالف واضح؟ لذا أنا كده أقول حكسي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 ولا وهذا قول ابن عباس وابي هريرة وعائشة ولا أعلم لهم مخالف ولا أعلم لهم ولا أعلم مخالفا لهم معايا كده ليس معنى هذه الجملة أن المسألة مجمع عليها ليس معنى عدم العلم بالمخالف أن المسألة مجمع عليها فكونك لم تعلم ليس نقلا لعدم وجود المخالف معايا كبديل قاعدة السابقة التي نظهرها مستنبطة من التعريف من أن التعريف قال ايه اتصاق المجتهدي اتصاق يبقى المجمهور ده اتصاق مش اتصاق اتصاق مجتهدي لما واحد من العلماء يقول إيه؟ لا ده في خلاك يبقى ده اتصاق لا الثالثة الذي يقول ايه لا اعلم لهم مخالفا او لا اعلم مخالفا لهم ليس نقلا ايضا للا ايه قال شايخ الاسلام كان في مجموعة فتاوى المجلد في السفر 10 صفحة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 طب نفهمها ازاي دي نفهمها بكلام الإمام أحمد قال من ادعى لإجماع فقد كذب وهذه دعوة المريسي والأصم أنهم يقولون مسألة إيه كإجماع ولكن يقول لا أعلم لذا عا ليه لأنك وصلك أن خمسين عالما يقولون بالقول الذي تقول به ولم يصلك واحد قال بخلاف هذا القول فتقول ايه ولا اعلم نزاعا في القول بوجوب كيتا وكيت يبقى انت بتخرج من دائرة ايه الحظر انت كده سليم لوحك لو جهد وقال لا ده والله ده سعيد مخالب انت كده لم تبهد ولم ايه لم تنص على وجود الاجماع عشان كده دائنا لما تجد ان ابن المنذر وهو ممن قالكه في الاجماع ولو كتاب الاجماع وكتاب ابن البر وغير ذلك يقول ايه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 في علم سبكتان في علم امريكا في علم في ايطاليا في علم هولندا في علم في موريتانيا في علم المغرب في علم تونس في علم ليبيا في علم في مصر في علم في السودان في علم في هتجمع كل الناس دي ازاي واضح عشان كده قرارات المجمع الفقهي ليس اجماع ما وهذا قرار المجمع الفقهي ماشي صح ده قول مثلا لو تعداد المجمع الفقهي 100 عالم يبقى ده ولو دخلت في صلب القرار كده هتلاقي مكتوب في ايه وقد خلف فلان وفلان وفلان من المئة العالم برضه اللي موجودين في الممي إذا قررت المجمع الثقي ليست ايه اجماع ويبقى إمام أحمد بعض العلم حمل قولته من ادعى اجماع فقط كذا او على ايه على من يقول اجمع اهل العلم بعد عصر الايه الصحابة فلقد تفرق العلماء وكل فلدي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 Thank you.